بسم الله الرحمن الرحيم الافلام ميم الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل أ ز ل ل ل ت و و ر ا ا ة إ ج ي ل و أ ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل من قبل هدى للناس و أ ن ز ل الفرقان إ ن الذين كفروا ب آ ي ا ت الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إ ن الله لا يخفى عليه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء هو الذي يصوركم في ا ل أ ر ح ا م كيف يشاء لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم هو الذي أ ن ز ل عليك الكتاب منه آ ي ا ت محكمات هن أ م الكتاب و أ خ ر متشابهات ف أ م ا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ب ت غ ا ء ت أ و ي ل ه وما يعلم ت أ و ي ل ه إ ل ا الله والراسخون في العلم يقولون آ م ن ا به كل من عند ربنا وما يذكر إ ل ا اولو ا ل أ ل ب ا ب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك انت الوهاب ربنا إ ن ك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إ ن الله لا يخلف الميعاد إ ن الذين كفروا لن تغني عنهم أ م و ا ل ه م ولا اولادهم من الله شيئا و أ و ل ئ ك هم وقود النار كداب آ ل فرعون والذين من قبلهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ف أ خ ذ ه م الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إ ل ى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آ ي ة في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله و أ خ ر ى ك ا ف ر ة ترونهم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 ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده حسن ا ل م آ ب قل آ ا ن ب ئ ك م بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار أ ن ه ر تجري م ت ت ح ا ا ل أ ن ه خالدين فيها و أ ز و ا ج م ط ه ر ة ورضوان من الله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 ان الذين يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ه وما لهم من ناصرين, وما لهم من ناصرين. الم تر الى الذين أ ُ و ت و ا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون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 وليس الذكر ك ا ل أ ن ث ى و إ ن ي سميتها مريم و إ ن ي أ ع ي ذ ه ا بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن و أ ن ب ت ه ا نباتا حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أ ن ا لك هذا قالت هو من عند الله إ ن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه ط ي ب ة إ ن ك سميع الدعاء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 وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون إ ذ قالت ا ل م ل ا ئ ك ة يا مريم إ ن الله, الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها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 فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري إ ل ى الله قال الحواريون نحن انصار الله آ م ن ا بالله واشهد بانا مسلمون ربنا آ م ن ا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 فمن حجك ا فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل َََ ا ل َّ ع ن َ ة َ الله َّ على ََ الكاذبين ََْ إ ِ ن َّ هذا َ لهو القصص الحق وما من اله الا الله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 أ ف ل ا تعقلون ها ت م هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون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 وادت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إ ل ا أ ن ف س ه م وما يشعرون يا اهل الكتاب لم تكفرون ب آ ي ا ت الله وانتم تشهدون يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون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 ولا ينظر إ ل ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م و إ ن منهم لفريقين ي ل ب و ن أ ل س ن ت ه م بالكتاب لتحسبوه من, الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أ ن يؤتيه الله الكتاب والحكم و ا ل ن ب و ء ة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين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 و َ إ ِ ذ ْ أ َ خ َ ذ َ الله َُّ ميثاق َِ النبيين ِ لما ََ آ ت ي ن َ ا ك ُ م ُ من ِْ كتاب َِ و َ ح ِ ك ْ م َ ة ٍ ثم َُّ جاءكم ََُُ رسول ٌَُ مصدق ٌَُِّ لما َِ معكم ََُُ لتؤمنن ََُُِّْ به ِِ ولتنصرنه ََََُّ قال ََ ا َ ق ْ ر َ ر ْ ت ُ م ُ و َ أ َ خ َ ذ ت ُ م ُ على ََ ذلكم َُُِ إ ِ ص ْ ر ِ ي قالوا َُ أ َ ق ْ ر َ ر ْ ن َ ا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك ف أ و ل ئ ك هم الفاسقون افغير دين الله تبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها, وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها واليه ترجعون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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم و أ و ل ئ ك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا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 تبغونها عوجا ا و أ ن ت م شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين آ م ن و ا ان تطيعوا فريقا من الذين أ ُ و ت و ا الكتاب يردوكم, يردوكم بعد ايمانكم كافرين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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا ن ع م ة الله عليكم إ ذ كنتم أ ع د ا ء ف أ ل ف بين قلوبكم ف أ ص ب ح ت م بنعمته إ خ و ا ن ا وكنتم على شفا ح ف ر ة من النار ف أ ن ق ذ ك م منها كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه لعلكم تهتدون ولتكن منكم أ م ة يدعون إ ل ى الخير و ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر و أ و ل ئ ك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون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 منهم المؤمنون و أ ك ث ر ه م الفاسقون لن يضروكم إ ل ا أ ذ ى و إ ن يقاتلوكم يولوكم ا ل أ د ب ا ر ثم لا ينصرون ضربت عليهم ا ل ذ ل ة أ ي ن م ا ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس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 ها ت م أ و ل ئ ك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله و إ ذ ا لقوكم قالوا امنا و إ ذ ا خلوا عض عليكم ا ل أ ن ا م ل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبركم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط و إ ذ غدوت من أ ه ل ك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إ ذ هما ل ط ا ئ ف ت ا ن منكم أ ن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر و أ ن ت م أ ذ ل ه فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت أ ك ل و ا الربا اضعافا م ض ا ع ف ة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين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 فقد ر أ ي ت م و ه و أ ن ت م تنظرون وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل ا ف إ ن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 و ك أ ي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أ ص ا ب ه م في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إ ل ا أ ن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا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 والله خبير بما تعملون ثم أ ن ز ل عليكم من بعد الغم أ م ن ة نعاس يغشى ط ا ئ ف ة منكم و ط ا ئ ف ة قد أ ه م ت ه م أ ن ف س ه م يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه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 وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إ ن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إ ن م ا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إ ن الله غفور حليم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 ولئن قتلتموا في سبيل الله أ و متموا ل م غ ف ر ة من الله و ر ح م ة خير مما تجمعون ولئن متموا أ و قتلتموا ل إ ل ى الله تحشرون فبما ر ح م ة من الله لنت لهم ولو كنت ف ض ا غليظ القلب ل ن ف ض و ا من حولك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 وما كان لنبيه ان, أن يغل ومن يغل ل ي أ ت بما غل يوم ا ل ق ي ا م ة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أ و د ف ع و ا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أ ق ر ب منهم ل ل إ ي م ا ن يقولون ب أ ف و ا ه ه م ما ليس في قلوبهم والله أ ع ل م بما يكتمون الذين قالوا ل إ خ و ا ن ه م وقعدوا لو أ ط ا ع و ن ا ما قتلوا قل فدروا عن أ ن ف س ك م الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آ ت ا ه م الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أ ل ا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون ب ن ع م ة من الله وفضل و أ ن الله لا يضيع أ ج ر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أ ص ا ب ه م القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا, فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم ا قتلتموهم وان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقه الموت و إ ن م ا توفون أ ج و ر ك م يوم ا ل ق ي ا م ة فمن زحزح عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به, ثمنا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون أ ن يحمدوا بما لم يفعلوه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 لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إ ن ك من تدخل النار فقد أ خ ز ي ت ه وما للظالمين من أ ن ص ا ر ربنا إ ن ن ا سمعنا مناديا ينادي ل ل إ ي م ا ن أ ن آ م ن و ا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ا ل أ ب ر ا ر ربنا و آ ت ن ا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ا ل ق ي ا م ة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 وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم م أ و ا ه م جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها نزلا خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير ل ل أ ب ر ا ر وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل إ ل ي ك م وما انزل إ ل ي ه م خاشعين لله لا يشترون ب آ ي ا ت الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب يا ايها الذين آ م ن و ا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون